الأماكن الجميلة كثيرة هنا، ومن أهمها متحف مولانا وتل على الدين ومسجد على الدين ومدرسة الكرتاي ومسجد السلامية ومسجد الأزيزية، وحديقة الفراشات. شكرا جزيلا لهذه المعلومات الجميلة. عفوا.